غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> آمين آمين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 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسى كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من وَجَعَلنا لَكُمُ السَّمْعَ وَالابصَارَ وَالافئِدَةَ قَلِيلا ما تَشكُرون وَقالوا اِذا ضَللنا في الارض اِننا لفي خَلْقٍ جَدِيد بَل هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِم كافِرون قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقًّا نجَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَدَمْدَمَ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّ لَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا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 ولقد أتينا موسى كتابا فلا تكون في مدرية من اللقاء وجعلناه هد لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لما أصبروا لما أصبروا وكهنوا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 فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله, الله أكبر هل أتى على الإنسان حينما لَهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَذْكُورٌ إِنَّ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَصِيرًا إِنَّهَا دِينَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَكِرَوْهُ إِمَّا كَفُورًا إنا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 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء.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 فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدواها تقديرها ويصفون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون.